بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمواد و قد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون رسول رأيكم أنتم من بالله ربكم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 إِذْ اسْقَافُوكُمْ يَكُونُ لَكُمْ أَعذَاءَ أَوْ يَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَيَبْسُطُونَ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَيَوَدُّونَ لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُمُ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم إسورة حسنة في إبراهيم والذين معه والذين معه إذ قالوا لقومهم إن نبأ منكم ومن تعبدون وممّا تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تؤمنوا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لابيه لاستغفرا ملك لاستغفرا ملك وما املك لك من الله من شيء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 وَمَن يَتَوَلَّهُم فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فامْتَحِنُوهُنَّ ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۖ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هم حل لهم ولا هم يحلون لهم وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكسوهم إذا إذا آتيتموهم أجورهم ولا تمسكوا بعصم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 فأنت الذي ذابت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على إن بالله شائعون، ولا يسرقنا، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأثن بموتان يفترن بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصينك في معروف فبايعنا واتقض لهم.